موقع فضيلة الشيخ خالد الراشد يقدم إن من أعظم جرائم أهل النار استهزائهم بالدين وبأهله ولقد كفر الله المستهزئين ولم يقبل اعتذارهم فقال سبحانه عنهم ولا إن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب إلا بالله وآياته ورسوله كل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 وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون نعم عباد الله سخرية واستهزاء سخرية واستهزاء بعباد الله وهمز ولمز بهم في شاشاتهم وقنواتهم وجرائدهم ومجلاتهم بل حملهم بغضهم على عباد الله الصالحين أن نسوا معاملة الله ومراقبته فلن يضر الصالحين ضحك أولئك واستهتاؤهم وسخريتهم فلقد قال الله إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون بالسعادة والسلامة والجنة والنجاة من النار ويا خسارة المستهزئين وويل لأولئك الذين طاشت عقولهم وتمادوا في ظلالهم وغيهم وسخروا بالدين وأهله وويل لهم إن لم يتوبوا ويستغفروا وإلا سيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلبون